أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج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 جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى كلا إنها لضى نزاعة للشوى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 والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون اللهم اجعلنا منهم فما للذين كفرو قبلك مهتيعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيط مع كل أمرين منهم أي ودخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون